رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زين أن السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد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 فاستفقهم أ ه م أ ش د خلقا ا م من خلقنا انا خلقناهم من طين لاذب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا آ ي ه يستسخرون وقالوا ان هذا إ ل ا سحر مبين ها اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون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 فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاويناكم إ ن ا كنا ر ا و ي ن ف إ ن ه م يومئذ في العذاب مشتركون إ ن ا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اهنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون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 بيضاء ل ذ ل للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كانهم بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول آه انك لمن المصدقين وكنا ترابا وعظاما إنا قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كتبتم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 بمثلها فليعمل العاملون اذلك خير نزلا أ م ش ج ر ة الزكوم إ ن ا جعلناها فتنه للظالمين إ ن ه ا ش ج ر ة تخرج في أ ص ل الجحيم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 إ ن ه من عبادنا المؤمنين ثم أ و ر ق ن ا ا ل آ خ ر ي ن و إ ن من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم إ ذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون اهتكا آ ل ه ة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر ن ظ ر ة في النجوم فقال إ ن ي س ق ي ن فتولوا عنه مدبرين فراغ إ ل ى آ ل ه ت ه م فقال انا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إ ل ي ه يهفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم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 ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلما أ س ل م ا وتلهو للجبين وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا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 سلام على إ ب ر ا ه ي م كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه ب إ س ح ا ق نبينا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما ل ك ت ا ب المستبين وهديناهما ل ص ر ا ط المستقيم وتركنا عليهما في ا ل آ خ ر ي ن سلام على موسى وكذلك ن ج د المحسنين إ ن ه م ا من عبادنا المؤمنين و إ ن إ ل ي ا س لمنا المرسلين إ ذ قال لقومه أ ل ا تتقون أ ت د ع و ن بعلا وتدعون أ ح س ن الخالقين الله ربكم ورب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن فكذبوه ف إ ن ه م لمحضرون إ ل ا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على آ ل ي ا ت انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين و إ ن لو طل من المرسلين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 وان إ ن ح لنحن المسبحون ن الصافون وإنا وإن كانوا ل ي ق و د و ن لو أ ن عندنا ذكرا من ا ل أ و ل ي ن لكنا عباد الله المخلصين